سبحان الله الواحد الأحد سبحان الله الواجد الماجد سبحان الله الصمد سبحان الله الواهب سبحان الله الرازق سبحان الله الوالي سبحان الله المتع سبحانك أنت الملك الحق المبين سبحانك أنت المتعزز بالعظامة والكبرئة سبحانك أنت المنفرد بالبقاء سبحانك أنت اللطيف الخطير سبحانك أنت اللطيف الرحيم سبحانك انت بتقادر ما تقدر سبحان الملك سبحان المنتظر سبحان الكبراء سبحان الكبرياء سبحان الكبرياء سبحان سبحان الله عدد ما خلق السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله الغفور سبحان الله الطريق على من لم تكن دليلا سبحانك ما اوحش البلاد على من لم تكن انيسا سبحانك انت الذي لم تزل خفيا سبحانك انت الذي لم تزل عليا الحمد لله الراجي فوق مهور الحمد لله معطي السائل على مسؤول معطي الجزير لمن أطاعه ورجاه وشديد العطاب لمن خالف أمره وعصاه الحمد لله الذي أنزل القرآن رحمة للعالمين ومنارا للسالكين فمن اهتدى به فمن عمل به واهتدى به وفق في الدنيا والآخرة ومن تعدى حدوده وأضعى عظموقه خسر دينه ودنيا خسر دينه ودنيا إلى هنا إلى هنا طما اردانا توحيدك معقود وقلوبنا, وقلوبنا بحبك عامره وقلوبنا بحبك عامره وقلوبنا بحبك عامره اللهم انا نستعيرك ونستهديك ونستغفرك ونتوب اليك ون بك وانا توكل عليك ونفني عليك الخير كله ونشكرك وانا نخف ونخلع ولا تركم ان يفجر اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد و اليك نسعى وننحل نرجو رحمتك نرجو رحمتك ونخشى عذابك ان عذابك شديد بالكفار اللهم اهدنا فيمن هدايه وعافنا فيمن عافيه وتولنا فيمن توليه وبارك لنا فيما أعطيه وقناة رحمتك وصرف عنا شر ما قضيه إنك تقضي ولا يقضى عليه إنه لا يذل أوليه ولا يعز من عادين تبارك ربنا وتعالين اللهم لك الهمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبة وبك من لا نخصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم لنا من خشيتك ما تعول به بيننا وبين معاصي ومن طاعتك ما تغلغنا به جنات ومن اليقين ما تهول بنا علينا مصائب الدنيا ومن دعنا اللهم باسمائنا وباصائرنا وقواتنا لما ابطيتنا واجعلنا العالز منا واجعل ثؤرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد من كل بر والسلامة من كل إذ والفوز بالجنة والفوز بالجنة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 وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد محمد صلى الله عليه وسلم ونعود بك من شر ما استعاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون اللهم أصلم لنا ديننا الذي هو عسمة أمرنا وأصلم لنا دنيانا التي فينا معاشنا وأصبح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت لنا من كل شر اللهم إنا نسألك خير ما نأتي وخير ما نعمل وخير ما نفعل وخير ما نظهر وخير ما نبطي والدرجات العلا من الجنة والدرجات العلا من الجنة اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء اللهم انا نعوذ بك من تحول عافيتك وفجاءه غضبك وجنئ عيش خاطئ اللهم انا نعوذ بك من عين ينفع ومن لا يخشع ومن نفس لا تشفع ومن دعوة لا يستجار ونخار اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأرضى اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا ونفسا مطمئن اللهم إنا نسألك لنا وللمسلمين رحمة من عيادك لا تبقي لنا بحسا وظلا لا يبقي لنا فقرا وقوة لا تبقي لنا ضرفا ونصرة لا تبقي لنا ذلا يا حي يا طيوب اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم تبعى للتائمين واغفر ذنوب المذهبين واغفر ذنوب المذهبين اللهم شبابا المسلمين اللهم اجعلهم هداه مهتدين غير ضالين ولا مضلين سما لاولياءك حربا على أعدائهم اللهم وفقهم لأمليهم اللهم ارزقهم بالرآبائهم وأمهاتهم اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اهد نساء المسلمين اللهم اجعلهم هاديات مهديات راضيات مرضيات حافظات بما حفظ الله اللهم احفظهن من التبرج والسفور ومنكر الأخلاف ودعايات السفور وأهل الكفر والفجور يا عزيز يا غفور اللهم رفض نحمد من علب بالآبائنا وأمهاتنا اللهم ارزقنا رضاهم اللهم ارزقنا رضاهم اللهم إنا نعوذ بك من عقوقهم اللهم إنا نعوذ بك من عقوقهم اللهم يسر امورهم وفرج همومهم اللهم يسر وفرج همومهم وفرج اللهم اجعلهم في امانتك ورحمتك يا رب العالمين يا رب العالمين اللهم عليك بالسحرة والمشعوذين اللهم عليك بالشعوذة اللهم عليك بالسحرة والشعوذة يا حي يا قيوم اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك بهم فإنهم اللهم جاز كل مسهو اللهم شاف كل مسهو اللهم كل مسحور اللهم مشى كل مسحور اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا رفقتا ولا خرما إلا فرجتا ولا خطا إلا أعليتا ولا باطلا إلا أزهقتا ولا مختاسلا إلا وفقتا ولا مريضا من المسلمين إلا شفيتا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم لشفائهم اللهم داوهم بدوائهم اللهم أنزل عليهم لداس الصحة والعافية إنك على كل شيء قدير اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتبع, واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم بارك لمن بنا هذا الجامع المضار اللهم بارك لمن بنا هذا الجامع المضار اللهم اغفر لوالديه اللهم وضع درجته في المهديين واكرمه في اعلى في الغابر اللهم بارك في ذري اللهم اوفقهم لفعل الطاعات وعمل الخيرات يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم من بذل وقته وجهده وماله في خدمة عبادك في خدمة عبادك في هذا الجامع المبارك العامة والخاصة والمسكونين والمسؤولات والمشرفين والمشرفات والعاملين والعاملات اللهم كما اكرم عبادك اللهم فاكرمهم اللهم فاكرمهم اللهم ارفع درجتهم اللهم اجز المثوبتهم اللهم اجز المثوبتهم وارفع درجتهم ارفع درجتهم اللهم يسر امورهم اللهم يسر امورهم وفرج همومهم وفرج همومهم اللهم اجعل لهم من كل ضيق مخرج اللهم اجعل من كل ضيق مخرج اللهم افتح لهم من بركاتك اللهم اجعلهم اللهم اجعلهم في عافيتك وامانك يا رب العالمين بناهنا وقانطنا ومغازقنا انت المستعان ومنك الفرج وعليك المشتكى وإليك المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بك ولا حول ولا قوة إلا زلزال الكتاب ومجري السحاب وهازم الاحزاب اهزم اعداء المله والتوحيد منصورنا علينا يا ظمئ يا مجيد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد ولك الشكر اللهم لك الحمد ولك الشكر على بوادر نصرك اللهم تمم نصرك لعبادك اللهم تمم نصرك لعبادك اللهم تمم نصرك لعبادك اللهم احفظ جنون جنات على حدود بلادنا اللهم صوب الرامي رب اللهم صوب الرامي اللهم سدد رأي رب اللهم ثبت أقدامه. اللهم تقبل موتاهم في عداد الشهداء سبحانك لا يحزب جندك ولا يخلف وعدك ولا يخلف وعدك سبحانك وبحمدك تحصنا بك تحصنا بك واعتصمنا بك وتوكلنا عليك واستدفعنا الشر كله بلا حول ولا قوه الا بك حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله انتهى ولا خول ولا قوة إلا ذلك اللهم انا نسالك عزاً ونصراً للإسلام والمسلمين اللهم انصر اخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم اعتل بنصرك يا قوي يا عزيز اللهم اعتل بنصرك يا قوي يا عزيز اللهمكم معهم. اللهم معهم ولا معه قلات من عليهم اللهم عاد من عاداه الله عاد من عاداه اللهم بأعداء من اليهود والنصار ما تدين اللهم لا تقن لهم راية واجعلهم لمن خلفهم آية اللهم مسرهم كل ممسر اللهم خالف بينهم اللهم اضرر الظالمين بالظالمين وأخرج امة محمد من بينهم سالمين ظالمين يا رب العالمي اللهم اغفر لجميع موت المسلمين الذين شهدونك بالوهدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعفوا عنهم وأكلم نزلهم ووسع مدخلهم وابسلهم بالماء والسلج والبرل ونقفهم من الذنوب والخطايا كما يرقى الثوب الأليض من الدنس اللهم جازني بالحسنات احسانا وبالسيئات عفوا وصحا ومغفرانا يا خير الوافي الله ربنا خدنا اذا صلنا الى ما صار اليك ذكر جناذل والظلام وقتنا اللهم يتابنا ويسر حسابنا ويسر حسابنا اللهم اجعل هاذا كلامنا من الدنيا شهاده لا اله الا الله عليها نحيا ونموت عليها نحيا ونموت يا فرجنا اذا اغلقت الابواب والاقمار انت ملاذنا اذا ضاقت الحياة ومن جأنا الى الفطر الامد يا من يتأنى على الخاطئين يا من يتأنى على الخاطئين ويحلط عن الجاهلين ويحلط عن الجاهلين اللهم ان لم نكن اذلا ان نبلغ رحمتك ورحمتك أهل أن تبدو ظلام إلهنا ما عبدناك حط عبادة ما عبدناك حق عبادة ذنوبنا إليك صاردة ورحمتك بما نازل ورحمتك بما نازل اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو تحب العفو تحب العفو فاعفو عنا فاعفو عنا اللهم اختم لنا شهر رمضان بالضوار اللهم اختم لنا شهر رمضان بالضوار والعفق من ميران واجعل مآلنا الى جمعاتك جمعات النعيم اللهم شهر رمضان اعواما عديدة وازمينة مديدة ونحن في صفة وعافية اللهم اجذر كسر قلوبنا في شهر رمضان اللهم اجذر كسر قلوبنا في فراق شهر رمضان يا ربنا متقبل التبر يا عزيز ويا غفور اللهم اختم للصالحات اعمال النار ومن فتنة النار ومن عذاب القوى ومن شرم فتنة الظنى الله nazik <Sess>